صراط الذي لنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير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 وإذا خلوا عضوا عليكم الأنام من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم, إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إِنَّ الله بما يعملون محيط وَإِذْ غدوت من أَهْلِكَ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إِذْ هم الطائفتان منكم من تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردونكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طَائِفَةً منكم وَطَائِفَةٌ قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الْأَمْرِ من شيء قل إن الأمر كله لله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 الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله رفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم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 ولن قتلتم في سبيل الله أو متتم لنغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لن من حولك اعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان الله فلا غالب لكم ان ينصركم الله فلا غالب لكم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 أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وَمَأْوَاهُ جهنم وبئس المصيد هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون